بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوت والليل إذا يس هل في ذلك قسم لذي خير ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد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 كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا اذا دكت الارض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وان له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي